أن المعبودين كذبوا العابدين وذلك في قوله عنهم قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء وما دلت عليه هذه الآية الكريمة من تكذيب المعبودين للعابدين جاء في آيات أخرى، كقوله تعالى وإذا حشر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وكقوله تعالى وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دولك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وقوله فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون وقوله تعالى كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا والآيات بمثل ذلك كثيرة معلومة قوله تعالى ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا قال ابن كثير ومن يظلم منكم أي يشرك بالله وذكره القرطبي عن ابن عباس رضي الله عنهما وهذا التفسير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 فسر الظلم في قوله تعالى ولم يلبس إيمانهم بظلم فقال أي بشرك كما قدمناه وضحا قوله تعالى وجعلنا بعضكم لبعض فتنة ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه جعل بعض الناس فتنة لبعض وهذا المعنى الذي دلت عليه الآية ذكره في قوله تعالى وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا هؤلاء من الله عليهم من بيننا الايه وقال القرطبي في تفسير قوله وجعلنا بعضكم لبعض فتنه ومعنى هذا ان كل واحد مختبر بصاحبه فالغني ممتحن بالفقير عليه أن يواسيه ولا يسخر منه والفقير ممتحن بالغني عليه أن لا يحسده ولا يأخذ منه إلا ما أعطاه وأن يصبر كل واحد منهما على الحق كما قال الضحاك في معنى تصبرون أي على الحق وأصحاب البلايا يقولون لما لم نعافى والأعمى يقول لما لم أجعلك البصير وهكذا صاحب كل آفة والرسول المخصوص بكرامة النبوة فتنة لأشراف الناس من الكفار في عصره وكذلك العلماء وحكام العدل ألا ترى إلى قولهم لولا لا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم فالفتنة أن يحسد المبتلى المعافى ويحقر المعافى المبتلى والصبر أن يحبس كلاهما نفسه هذا عن البطر وذلك عن الضجر انتهى محل الغرض من كلام القرطبي وإذا علمت معنى كون بعضهم فتنة لبعض فاعلم أن قوله تعالى وكذلك فتنا بعضهم ببعض الآية فيه فتنة أغنياء الكفار بفقراء المسلمين حيث احتقروهم وازدروهم وأنكروا أن يكون الله من عليهم دونهم لأنهم في زعمهم لفقرهم ورثاثة حالهم لا يمكن أن يرحمهم الله ويعطيهم من فضله الواسع كما قال تعالى عنهم انهم قالوا فيهم لو كان خيرا ما سبقونا إليه وقال أنزل عليه الذكر من بيننا إلى غير ذلك من الآيات وسيوبخهم الله يوم القيامة على احتقارهم لهم في الدنيا كما قال تعالى هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمه ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون وقوله تعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون إلى قوله تعالى فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون وقوله تعالى ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة وقوله تعالى أتصبرون أي على الحق أم لا تصبرون والعلم عند الله تعالى أيها المستمع الكريم حسبنا في هذا اللقاء ما مضى آملا أن يجمعنا بكم لقاءات أخرى قادمة وأنتم بخير حال والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته